is <laughs> mean 117. ليلة القدر خير من ألف شهر كام طلع الفجر في ليلة السادع والعشرين ينتظر أكثر الناس ليلة القدر وقد ثبت في تأريخ هذا اليوم حديث صحيح وراءه قرمزي وغيره أن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن ليلة القدر فقال من قام الحول كله أدرك ليلة القدر فتوجه هذا السائل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال ألم تسمع ما قال أخوك ابن مسعود فقال له وما قال قال, قال من قام الحول كله أدرك ليلة القبر قال أبي رضي الله عنه أما إنه أراد أن لا تتكلوا وإنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنها تكون ليلة السابع والعشرين من رمضان وعلامتها أنك تصبح في يوم السابع والعشرين ترى الشمس أول تخرج من مشركها لا يكون لها شعاع تكون بيضاء كالقمر لا يكون لها شعاع فإذا رأيت الشمس كذلك فاعلم أن الليلة الفائثة كانت ليلة القبر ولكن نظرا باختلاف المطالع وهذا أحد مذاهر أهل العلم أن لكل بلد مطلعها الخاص فمثلا هذا العام نحن صمنا قبل السعودية بيوم وهم صاموا بعدنا بيوم فليلة القدر عندنا الليلة وليلة القدر عندهم غدا ونحن نعلم أن ليلة القدر لا تكون إلا مرة واحدة في يوم واحد فيا ترى من أسعد بليلة القدر أنحن أم هم لا أحد يعرف إذا كانت الليلة هي ليلة القدر على سبيل القطع أم لا لأن هذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقوموا العشر الأواثر جميعا فمن قام العشر الأواثر جميعا بشفعها ووترها فتوفى يصيب ليلة القدر حثما مع اختلاف المطالع بين بلاد المسلمين لكن على اي حال عمارة المساجد في هذه الليلة المباركة دلالة على ان المسلمين يبحثون عن مواسن الخير ويبحثون عن افضل الاعمال التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى فلا بأس والمسجد غاص بأهله أن نذكر المسلمين بأن أفضل الأعمال قاطبة ما كان لله تبارك وتعالى وما كان لدين الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كزحا فملاقين أي أنك تعملوا في الدنيا عملا سوف تلاقيه على أي وجه فعلته إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر فمن يعمل مثقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال زرة شرا يرى شرا يرى بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل ذورة ومن يعمل مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَرْمِنْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ